يكفر الليل على النهار ويكفر النهار على الليل ويكوير النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمّن ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمماتكم خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك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 ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأول الألباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ الْقَوْمِ قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في غلاب مبين الله نزل أحت أحسن الحديث كتاب متشابها كتاب متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 قَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمَ الْيَوْمَ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ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 ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكافٍ عبدا ويخوفونك بالذين مهدونه ومن يغلل الله فما له من هاد ومن يهده الله فمن ومن يهده الله ما له من مظل؟ أليس الله بعزيز ثنتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بغر هل هن, هل هن كاشفات غره أو أرادني برحمه هل هن منسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن آذل عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن غل فان ما يضل عليها وما أنث عليهم بوكيل